سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما ترئني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين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 فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَقَا‏رِدُونَ تَلفَحُ وُجُوهَهُمْ نار وهم في جاكالحود